من الأنباء ما فيه مذجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبطارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مُقْعَنِينَ إِلَى الذَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عسِبَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد خدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مذكِر؟ فكيف كان عذاب ونذُر؟ ولقد يستغنا القرآن للذكر فهل من مذكِر؟ كذبت عادٌ فكيف كان عذاب ونذُر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل منقعر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشر مننا واحدا نتبعه إن إذا لتي ضلال وسُعُر. أَوْ الْقِيَالِ ذِكْرُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرْ فَيَعْلَمُونَ وَدَمْنِ الْكَذَابِ الْأَشِرْ إِنَّا مُرْسِلُ نَاقَةٍ فَتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَعَقَرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر